فَمَنْ ح جكَبهِ مِن بَعْض م جَ أَكَمِنَ الَِّلْمِ فَقُلْتَ عَلَ نَذِرُ ابنَا أنا وَبِنَا وَونِسَّ أَنا وَنِسَ أَكُمْ وَأَمفُسَنَا وَأَمفُسَكُمْ قُم م نَذِتَهِ الْ الفَنَجَ عََّ